ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في الله الخير في ا ل إ س ل ا م يشمل كل عمل صالح ويتناول كل خلق كريم ط ا ع ة لله عز وجل وحبا في الفضائل في إ خ ل ا ص وصدق ففي الحديث قول جميل وفي البلاء صبر جميل وعند الخلاف صفح جميل أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل تغرس ا ل م ح ب ة وتورث ا ل م و د ة وتوثق الروابط نجده و إ غ ا ث ة وتراحم و م ل ا ط ف ة و إ خ ل ا ص ووفاء مشاركه في السراء ومواساه في الضراء كل ذلك من توجيهات ا ل إ س ل ا م ونواميس ا ل أ خ ل ا ق أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ويتجلى صفاء الدين وتظهر محاسن ا ل ش ر ي ع ة في خلق كريم وسلوك مستقيم ينتهجه المسلم مع إ خ و ا ن ه القريب منهم والبعيد إ ن ه ا أ خ ل ا ق ك ر ي م ة ولكنها في ذات الوقت حقوق م ح ف و ظ ة عني ا ل إ س ل ا م بها وحث عليها ودعا إ ل ي ه ا ورسم منهاجها و أ و ض ح ادابها وفي مثل ذلك يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إ ذ ا لقيته فسلم عليه و إ ذ ا دعاك ف أ ج ب ه و إ ذ ا استنصحك فانصح له و إ ذ ا عطس فحمد الله ف ش م ت و إ ذ ا مرض فعده و إ ذ ا مات ف أ ت ب ع ه ولقد كان من أ د ب السلف الصالح رضوان الله عليهم أ ن ه م إ ذ ا فقدوا أ ح د ا من إ خ و ا ن ه م س أ ل و ا عنه ف إ ذ ا كان غائبا دعوا له وخلفوه خيرا في أ ه ل ه و إ ن كان حاضرا زاروه و إ ن كان مريضا عادوه يقول ا ل أ ع م ش رحمه الله كنا نقعد في المجلس ف إ ذ ا فقدنا الرجل ث ل ا ث ة أ ي ا م س أ ل ن ا عنه ف إ ن كان مريضا عدناه وفي ع ي ا د ة المريض أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يتجلى سمو ا ل أ خ ل ا ق وحفظ الحق حين يكون أ خ و ك في ح ا ل ة من العجز وانقطاع عن م ش ا ر ك ة ا ل أ ص ح ا ب حبيس المرض وقعيد الفراش في ع ي ا د ة المريض إ ي ن ا س للقلب و إ ز ا ل ة ل ل و ح ش ة وتخفيف من ا ل أ ل م و ت س ل ي ة للنفس و ا ل أ ق ا ر ب وفي توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم حثٌ حفظ الحق عظيمٌ على حفظ هذا وفي ا ا ا بهذا الخلق ومراعاة آدابه ل ل ت ز م الحديث القدسي يقول الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة يا ابن آ د م مرضت فلم تعدني و قال يا رب كيف أ ع و د ك و أ ن ت رب العالمين قال أ م ا علمت أ ن عبدي فلانا مرض فلم تعده أ م ا علمت أ ن ك لو عدته لوجدتني عنده وفي الحديث وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه مرفوعا من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك و ت ب و أ ت من ا ل ج ن ة منزلا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في الله من أ د ب ا ل ز ي ا ر ة أ ن يقف الزائر عند ر أ س المريض ويضع يده على جبينه أ و على مكان ا ل أ ل م ويقول لا ب أ س طهور إ ن شاء الله وينبغي أ ن يجتهد له في الدعاء فقد عاد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله أ ر ق ي ك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أ و عين حاسد الله يشفيك بسم الله أ ر ق ي ك رواه مسلم ومن المرعية ألا يطيل الزيارة ولا يثقل بكثرة وإطالة الحديث وإن وإن المرعية المريغ الآداب ألا الزيارة الأسلة الحديث الإطالة إثقالا وإن في الإطالة إثقالا يطيل يثقل على بكثرة في في ومنعا له من تصرفات قد يحتاج إ ل ي ه ا وقد وصف الحسن البصري رحمه الله المريض فقال أ م ا والله ما هو بشر أ ي ا م المسلم قرب أ ج ل ه وذكر فيه ما نسي من معاده وكفر فيه عن خطاياه وكان رحمه الله إ ذ ا دخل على مريض قد عوفي قال له يا هذا إ ن الله قد ذكرك فاذكره و َ ق َ ا ل َ ك َ فاشكره َُُْْ فهذه الاسقام والبلايا ايها الاخوه كفارات ٌ للذنوب ومواعظ ِ للمؤمنين يرجعون بها عن كل شر ٍّ كانوا عليه ويقول الفضيل ابن عياض رحمه الله انما جعلت العلل ليؤدب بها العباد فاتقوا الله ايها المسلمون واحفظوا لاخوانكم حقوقهم قوموا بها على وجهها راعوا ادابها وحققوا مقاصدها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 الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فاتقوا الله عباد الله واطيعوه ولا تعصوه واعلموا أ ن ز ي ا ر ة المريض م س ت ح ب ة حتى ولو كان مغمى عليه فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر رضي الله عنه جابر ا بن عبد الله ووجداه ووجداه مغما عليه وفي مثل هذه ا ل ز ي ا ر ة جبر لخاطر أ ه ل ه مع ما يرجى من إ ج ا ب ة الدعاء ومما ينبه إ ل ي ه في هذا المقام أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن بعض الناس يثقلون على أ ن ف س ه م فيحملون إ ل ى المريض هدايا وغيرها وقد يحملون أ م و ر ا من عادات غير أ ه ل ا ل إ س ل ا م وهذا ليس من آ د ا ب ا ل ز ي ا ر ة بشيء بل هو تكلف ظاهر ومجاملات ث ق ي ل ة وتقليد أ ع م ى وهو قد يدفع من لا ق د ر ة لهم إ ل ى التقاعس عن ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة التي أ م ر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم و ح ا ج ة المريض إ ل ى الدعاء والكلمات ا ل ط ي ب ة أ و ل ى من هذه ا ل أ م و ر كلها فاتقوا الله رحمكم الله والتزموا بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ع ز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أ ع د ا ء الدين يا قوي يا عزيز اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ص ر اخواننا المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عجل النصر لهم اللهم عجل النصر لهم اللهم عجل النصر لهم يا قوي يا عزيز اللهم وفق ق ا د ة المسلمين لما تحب وترضى وخذ ب أ ي د ي ه م ونواصيهم إ ل ى البر والتقوى اللهم وفق امامنا وولي أ م ر ن ا بتوفيقك اللهم هيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم طهر قلوبنا من النفاق